أشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي فرقة التمثيل لدار الإداعة والتلبزة للمملكة المغربية تقدم البليدة البليدة تمثيلية إذاعية من اقتباس العرب بن لشهب وإخراج فريد بن بارك مرحبا بكم في قناة المحبين سلسلات الإداعية المغربية بغتي أدبا أهلا بخين كتاين انسيتي بلي ماجي عندنا الضياف <تصفيق> لا لا ابدا فيليلا كاتب الدل ماذا خبر نفيسه لا بس علي احط الطفل في حاله جيده أربعة كيلو ونص كان تسال علاش ما يكبرش الانسان ويبقى في صفاء وجمال وبراءه الطفوله <تصفيق> مريم ايه تزوجتي نحب يكون عندك زوج ولاد علاش لان كيف هذه الحلامه تضع شيء امل كلها في طفل واحد ولكن امي الله يرحمها كان عندها 13 ا الله يرحمها امم الان خصني نسجل هذه الذيات وقتاش نقدم العشاء أخرى شويه او افضل الوقت اللي تحسي بالصمت خيم على الضياف <تصفيق> <تصفيق> مريما نعم مريما انا كان صبر بنتي لله بحل بنتك وراك انتي اللي حلت عليكي عليها من بعد موت أنا انا خالتها ومها في ال واحد بغايه فكت حاولي تقرا باش تبقى جلسه معنا يعني مع الضياف وتشارك في الحديث وما تكون شيء مخلويه هي بطبعها اجتماعيه ولكن عندها حساسيه زيده للنقد بسبب المده لدوجتها بعيده عن المجتمع في مدرسه داخليه مريمها ساعديها باش تكون ذكيه أنا كان أحب تكون مرة ذكية ولكنها مع ذلك لطيفة وطيبة حتى واحد ما يصلح حاجه حاجة لما كانش ذكي كيف جيتك؟ ليلى شكون نقلقت لبسيها الكسوه هجت معايا، ها؟ زدتها جمال على جمال ذكرتني بامك في آخر مرة كانت لبسها بقية كانت تذكر. كانت عقدة شعرها بسفيفه من نفس اللون الكسوة جا بابا جا وكيت تكوني ياه كيت نكون رزينه واجتماعيه ونحبة الناس ونجاملهم ما تقدريش لا ما نقدرش كتعرفي علاش يعني لأنني ممكن ليش نتكلم في شي موضوع اللي ما كان عارفوش حاول يا ابنتي حاولت سيري المجتمع والظروف حاولت حاولت حتى عييت من اللي رجعت لهذا الدار كنت كان هيئ اشي نقول وكيف نقول ولكن من اللي كان كون في وسط الجماعة كان نفقد كل شيء وكيف تخيل لي كل كلمة قلتها ما عندها حتى اهمية إلا لحظتي بنت عمك فاش دائما منساجم ومنطلقة توجد باللي كلمها كل ما عنده اهمية بنت عمي مهورة اللي قالت دايز وحتى لو صردت أليف باء. ستكون أدقى سيدة في نظر إبراهيم خطبها كنت غاري منها لا؟ لماذا؟ لا ولا غير بغيت نعرف وش تبغيت تكون حتى أنت مخطبة ولا لا ما نعرف هذا السؤال عمره ما توجه لي وكتفكري في إنسان يحبك وتحبيه مساء الخير بابا مساء الخير زعجتك <تصفيق> لا لا أبدا تفضلي أعجبتك هذه الكسوة؟ اوه وشي يمكن تكون هذه الفتاه الرائعه هي بنتي مسموح لي البسها <تصفيق> مسموح لس ماذا ما دابه كبرتي لها وهي صغرت ليلك <تصفيق> قل ليش عملتي اليوم طرزت شويه بحل العاده مم. ليلى مم؟ لا تخلي شيء طرز يشغل حياتك كلها كان وجد فيك تسليه المهم ما اضر شيء بزاف بالرقم امرك سيدي الدكتور سمح لي سمحني إدخل؟ قلي إدخل إدخل مساء الخير ليلة مساء الخير سيد الدكتور أهلا وسهلا راني سمحت النفسي نجيب معي واحد الطيف وراح من جيتي لما كان شي ضيق بكم تقبله مرحبا مرحبا به. حميد حميد أتفتر الدكتور سليمان أهلا وسهلا الأنيسة استاذ حميد تشرفنا تشرفنا انساتي شكرا نتمنى تسمحوا لي على وجود بيناتكم بدون سابق معرفة كل احباب ابراهيم كنعتبروهم منا واهلا وسهلا بك شكرا شكرا است ا أم وقتاش بالسلامه والعافيه غادي تعرس في نوفمبر ان شاء الله ولكن في كتفضل الربيع المجي ما كملت لكم شيء استاذ حميد عاد رجع من اوروبا وبقيتي أو بزاف الخارج نعم من سوء الحظ علاش لاني فقدت اشياء كثيره وجميله بوطني افوق وفقد الشي نسيتي نحتقر من سوك ابراهيم شوف شوف شوف شوف الطرز اللي رقمت جديد ليلا من بعد من بعد واليوم كل ما رقمتي انتي بحال فتيات باريس كلهم مشغولين بالطرز قل لي يا شنو الفرق بين الفتيات ديالنا والفتيات ديالهم الفرق كبير كبير لدرجه انه كيف اه هل تحزف على البيانو؟ اه <هيو> ايه وشوية يا ما تكون شي متواضع تمغيت تسمعي يالي الى العسف دياله؟ <تصفيق> بكل فرح برالين <تصفيق> <سطلع> اه اه الاصديقة اه صدعوني اه انا ما جيت الاحين اه اسمحوا لي غادي نشوف الضياف. عميد. ولد من هو في العائلة؟ كييشل براهم من جهة أمه. لماذا؟ أهه. أش قبل ما يخرج يتصرف في الخارج؟ عندهم شيء صغير كيعيش منه هو وأخته. كتعرفي عارفة أخته عارف بزاف؟ لا. ولكن كنشوفها هذه محض خيرية الأطفال. هي تخلل على المرحوم خمسة الأطفال. إنما بين عليها بنت الناس. و... باقي شابه هو.. ارمله وخمسة دي الاطفال وهو ستة يعني كيعيش على تفوتو صعب علي أن نجاوبك على حاجة كنجلها لكن المشكلة ماشي هي هذه المشكلة هي أن الشبان والشابات بحالها كيتزوجوا في سن البراءة قبل ما يعرفوا الدنيا حساب وهذا على شبا غيرت لي لاترعين فساب شوية من الدكالة هي ما عندك ثقه بمستقبلها متلو مينيش انا عملت كل ما بوسعي ارسلتها لاحسن المدارس سمحت لها تتعلم الموسيقى والرقص حاولت فاد مدة القصيرة اللي رجعت فيها من المدرسة الداخلية نعطيها بعض الخبرة الاجتماعية والنتيجة انت كتشوفي مخلوق عاديان درجة ل... درجة البلادة انت كتتوقع منها تكون فوق طبيعتها انا كنتوقع منها كل شيء كنت قام تكون بحال ما ذكاء وروح ومرح حتى شي طفلة ما يمكنها توصل الصورة اللي استقرت في دماغ كلامها لا لا ما توسيني شي هكذا ولكن مريم خليني وحدي من فضلك قلت لها بلي ما مجدين نزوركم اليوم لا وعلش لان شعورها رقيق بزاف. ولهذا وقت تهربي لسمعتك سمعاتك ماشي للمره الثالثه في اسبوع واحد لكن هذه الزيارات كلها ما كتدل على والو صدقيني انا مصدقاك هضاركم هذه وقتاش غادي ترجع مشات غير تشري واحد المجله فيها النماذج ديال الرقيم وغادي تعطل لا لا سمحتي لي على هذا السؤال عندها شي صديقات واصدقاء بزاف لا علاش انا خايف لا ما مكان اجباش او كنتقل عليها لا لا لا, لا ابدا ولكنها ما كتشجعنيش لأنها هشوميه وكايغلبها الحياه بنت بحالها في كروبا عندها هذا الجمال وهذه الصفات كانت تزوج من شحال هذه لان الضاها كيعتقد باللي زالت صغيرة على الزواج احكي لي على الدكتور شويه كيبغي الفن عنده شي هوايه الهواية ديالو هي الطب اوف صعيب على الواحد بحالي يتكلم مع الطب واش كيعرف باش كيخفق قلبي الا عرف باش كيخفق غادي يكون هناك حدث كبير بناتكم ملاع. <تصفيق> <الليلة تصفيق> <تصفيق> عندنا واحد كام كان في مشوق كبير. يوم سعيد الانسه <سا> ليلى <تصفيق> <يا اخر> يوم سعيد حميد. <تصفيق> طلبي الوقت حتى خفت لما ترجعش. لابد منا نرجع. أنا كنسكن هنا. <تصفيق> كان عارف بلي <تصفيق> كنسكن هنا ولهذا جيت سي حميد سوني واش الزهور وصلت سالمه ولا لا شكرا وصلت سلمى وراني رسلت لك رساله شكر هذا الصباح غادي نكتنز هذه الرساله وان كنت ما رسلت شي الظهور باش نتشكر عليها شكرا اه ايه اه راني وجدت القصيده اللي حكيت لك عليها بصح وفين هي عقلي هيم اه خليتها في المعطف حدا الباب سمح لي نمشي نجيبها انا عندي شغل غادي نخليكم بحدكم. وفش غادي نتكلم معه. ماشي صعب عليك تسمعي له علاش الحديث على غرامو بك غرامو بي انا ماشي انا طبعا كن التفى معاه رانيتو صافي ها هي كنت هالب كنت مقلق وما جانيش النعاس وانا سي حميد سمح لي لا ما قبش واجب الضيافه عندي اشغال كثيرة كنتمتظر سيدتي ما تشغلش نفس كبية ليلة <تشغل> اكثر تحيبش تكوني مهي ارض صهراء اهو خالي ليلة كي أعلمني بزاف هاتشي شنو هو انتي مشهورة ومطلوبة حتى لدي الحد دائما السهرات دائما المعارف كنظن باللي غادي نوجد صعوبة كبيرة في طريقي انا ما غادي احد الحفلة والصهر اللي عندنا غادي يكون فيها غير حنا وبنت عمي وبراهيم خطيبها هه كنت عجبني فيك الصراحة وغادي الانسة ليلى اها خرجتي اليوم لانك عرفتي باللي غادي نعاود نجي نزوركم تماما ما كتبغيش نجي لا ابدا ولكن زرتينا بزاف هاد الاسبوع لدرجه انني اتقلت عليكم لا ولكن بليك ليك السلوك ديالي بأنه ماشي طبيعي ما نعرف انا حيرة احسن اذا كنت حيره اذا كتفكري مرحبا بكم في قناه محبي المسلسلات اذا هي المغربيه انت جريء بزاف غادي نكون اكثر جرئه نسولك سؤال اخر الساعة اللي كنتي رجع فيها كنتي كتمنى إن باقي هنا أو مشيت في حالي هي القصيدة اللي قلتي إيا uh, uh, yeah. نسيتها أنا كنسى كل شي من اللي كنكون كن كن معاك هنا uh, هاديك القصيدة كنقول فيها كل حاجة ما قدرش نقولها بلساني يمكن لي نقراها لا لا ماشي دابا من اللي تكوني وحدك لأنها غادي تقول لك أشياء كثيرة كنت من نفس الساعة اللي تكوني كنت قرأيها نكون ناقب تسمى عدل هاتف ديالك لا انا مزوقه فيك بلا فضيحه العراض وكيفاش نعمل وانا ما نقدرش ننساك من بالي ابدا خصك تعرفي بلي راني كنفكر فيك دائما بحال اسمح لي لا ما عرفتش نعبر لك على افكاري كلها ملي كنكون معاك لي بحال البلد. <تصفيق> ما كنظنش اني سالي لا شفقي مني علاش راني وقعت في حبك صرعتي بزاف ياك مخلاتك <تصفيق> تماماً. على ش؟ على هادشي غريب؟ غريب وبز؟ ليلى. ليلى؟ <تصفيق> بابا وصل. بابا عنده واحد الضيف. في الخيمة. بس الخيمة بابا. أش فرس حميد. لا بس الله يبارك فيك. إلى بجامكوا خطيب أرسله؟ لا باقي أه. انا سيدي الدكتور سمحت لي نفسي وحدي باش نشكركم على حسن استقبالكم لي سي حميد انت واحد من العائله وكلنا مسرورين بوجودك معنا الى اش كتعيني شوف السيد اش غادي يشرب اش سيدي ما كاينلاش اي ام سعيد سير تطور اه مرياما يا ام سعيد ام دراق الليل تحسى بالركبه ديال الطباخه ايوا شويه تفضل يا سي تفضل يا سيدي شكرا اا خصني طلع نشوفها لا مشي الفوق راه في المطبخ يا قلتي راه ما تنش يحصل تبر مزيان راه تاعها قاصح اا دابا نمشي نشوف حميد اش غادي تعمل دابا من نرجع سي من هناك كم كنتظر القشيع عمل محترم مم. أيش من عملك ما عندي أحتاج إسمع وإنما عندي دراعي. مم. وعندك معقّل كبير. صراحة كسبليتك بزاف ظهر لي بحالي لبغيت يتقصر حالي يشى عمل لي فتح لي أبواب تروه. <تصفيق> ما تكونش هم شغول بالمال اكثر من لازم. لنا، سوف شوف الطبخة. سحميت ساعة سعيدة. ساعة سعيدة سيد الدكتور. وشكرا على اهتمامك لا لا شكرا على وجيب ما عجبتوش ظهرت له رجل عادي ومسكين واش عرفتي كان حس انا سريع الاحساس ربما تكون خاطئ سولي علي وتشوفيه لا الفضل من سولو ما جاحتو وماشي من المفروض عليك الدافع على انسان كتحبيه سيدي ما مفروضش علي انسمع الكلام بحال هذا لي لا من ساعه فشفتك وتعرفت عليك الان ما كانش اللحظة اللي نسيتك فيها من بالي انا في ملكك عملي بيا اللي بغيسي وكيف سمحتي من نفسك تكلم معي هكذا؟ يا انستي العزيزة صدقني بالاهتمام بيك زاد على الحد وبالي انت هي المرة اللي مكلمت منها ليلى تقابل تكوني اسرتي انا قابله انا الان سعيد جدا ما تصوريش يا ليلى مقدار ساعدتي كيف سنخبر بابا الان وانت جات تكلم معاه غدا في موضوع في موضوع الموضوع ديال الخطبه ديالنا كيخصق قوه كبيره باش تقنعيه حميد كل طف مع الساعه اللي تلقاه بي غادي نحاول انا كنفضل نحصل عليك بسهوله وبلا ما نتخارب مع لا لا لا لا, لا. بلا حرب عفك خصني نكون مستعد من اجلك لكل شيء حاجه طبيعيه يختار لك رجل في المستوى انتي تملكي كل شيء المركز والجاه والمال والجمال وانا راجل مسكين فقير حنا ما كيهمناش هادشي ولكن هو كيهمه لانه كيظن باللي انا طمع بملك ارجوك بلا سوء الظن المتاعب ما جاياني غير من هاد الناحيه حميد انت واثق من محبتك ليلي هو كتشكي فيا يا اعز ما عندي في الدنيا لا ابدا ولا كان ضدي ورفضي يزوجك بيا فهاد الحاله غادي نبقى لك مخلصة وحدك الى الابد ليلى وديري في بالك باللي راك بلغتي السن القانونية حتى واحد ما يستطاع يوقف طريق طريق هو أنا تعودت صراحة ولا بغيت شي حاجة كلمت عليها غدا مع 11 نكون هنا إذن الى اللقاء الى اللقاء اعز عندي امم تصدق؟ امشى اشخبار رقيه؟ فقيه تصحى شويه بابا امكلك تعطيني من وقتك شي دقائق؟ <تصفيق> يمكن لناعطيك هذا الميعاد تفضلي كاين شي حاجه مهمه؟ انا عملت مزية لي خبرتني وإيش كنا ذا لي شرفتي بالاختيار حمد وقت إيش اليوم قبل ما نجي ولا من بعد من بعد مشيتي تيجي بسرعة كان واجب عليه إخبرني رح نوي أخبرك هذا الصباح ما كان خص كشيء دفع لي بغيها در معك أنت لول ولكن خاف لما يكون شيء أنا كان حبنا لبعضنا ما كاهمش اللي كاهم هو حبه ليك بابا حاولت فهمه راك يحبني وانا كذلك وهذا هو المهم بالنسبه لي, لي. المهم يا ليلى هو حسن الاختيار بابا بابا رأني بديت كنخاف لتكون ساعدتي مع ارضه للخطر كنظن باللي كتبلي ابدا وانا معجبة بحميد من نار فاش دخلها الدار وما كنظن شي غادي ألقاش اللي بحاله والذي مكلو يفهمني ونفهمه كيغسني قيمت نفسك كنت كنظن غادي أتخساري الشاب الطيب حال طيب وبديلك أنا وجدته وفوق هذا شي كله كنحبوك يحبني طيب ان شاء الله نشوفوه ويشوفني ونذكر في بابا كن عادل وطيب معاه نكون عادل وطيب معاه بحالي هو عادل وطيب معاك شكرا هذا كل ما كان احتاج أرى غادي يخيب املك فيهم ولكن يا الله هذه زوج الاسابيع باش يعرفوه هذه علامه ديال الخير امم وقلما ما بقيت شيء انا كان فهم الحقيقه شبان ما كيسمعوا غير نداء قلبهم ولهذا كيوقعوا في الحب بسرعه هكذا من اول نظره وعلاش لا انا ما كان اعمل شي بالحب من اول نظره وعلاش هذا ماشي عيب ماشي عيب في الشباب انا في نظري هذا حب المال من اول نظره ولكن عندي دواه علاش الا مشات حتى زوجات براجل انا ما نتفقش عليه غادي نوقف الارث ديالي كله على هيدا فهمتيه اللي فهمت هو انك بغيت ننقلها لها هذا تماما لا وسمح لي, هيك الدفع لي. لا. هي كدافع عليه لا عليها هي كاندافع وش بغيتي نقول لها هادشي باش نحطم قلبها البريء وانا ما عنديش راي او قيمه كاب اذا كنت كتعرض هاد الزواج بصفتك اب انت حر ولكن على الاقل خصك توجد شي وسيله ارحم باش تحطم هاد السعاده ديالها اللي ما بين يديك كلام فارغ اراك خالت تفقدها الى قبضتي معها العكس سولني سولني انا على ليله رهيبه فشبتت انت واحد ما مات من ليله رهيبه او عشرة الليلات وسوليني انا لي طبيب سيد الدكتور كن رحيم يمشو اياه بنتك ما نقدرش نشوفها مخدوعا ونسكت ما اثرهاش تحب الناس اللي ما كيستحقوش الحب حتى واحد ما كيعرف الخير فين هو مريم كوني يا عقله راح جل هنا باش يصطاد والقاني انا وليلا بحال زوجتي الحمامات اه وجع خليه يدخل عندي يوم سعيد سيدي الدكتور يوم سعيد اهلا مثلا ما عندي مثلك دقيق في المواعيد بشكل غريب <تصفيق> سيدي ما نسمحش نفسي نتأخر في مناسبه معينه بحال هذي خبراتني بها ليلا تفضل جليس شكرا اسمح لي انصار حك ديالك على هذه الفيلا وهذا الموقع اللي جات فيه بحالي لا انا في اوروبا <تصفيق> شكرا وا سمع حتى انا نصرحك باللي خصك تعلمني انا الاول قبل ما توصل هذا الشيء اللي وصلتي له مع بنتي سيدي كنظن باللي بنتك فات سن الرشد تماما وهذا ما كيبين على باش تاخد رايي الغريب هو انك وصلتي المقصودك في اسرع وقت حقيقه لكن بحسن التفاهم بالجانبين عجيب ثم ما تنساش بش نقول لك بأنها فتاة عظيمة ورائعة مهو. وش درعيك بالصف وإلا ما نكونش قلت هنا غريب كنت تتكلم زيان بزاف ولكن وش كتظن بلغة نسيب انت ما بين الدين واحد بحالك؟ لا لأنني كنت كان عارف مصباقا بلينتك تتكرهني ايا وش كونو حرك بعد شي مم. لأنني ف... رجل فقير. هدي ما شيف صالحك زياده لكنك بلا وظيف بلا مهنه بلا مدخول واضح ولهذا انت من نوع اللي ما يصلحش كونسيبي وزوج البنت ضعيفه الاراده ما كنضنش باللي الانسه لها ضعيفه الاراده انا اللي كنعرف بنتي ما انت لهدي مده قليله وزياده حتى لو مكنتش ضعيفه الاراده انت غادي تبقى طول عمرك ضعيف المال آه. هذا هو ضعفي الحقيقي من هناك يبليك، بلي أنا طمعت ملها. أنا ما قلتش أكده. أنت أفضحتي راسك. أنا قلت أنت ماشي من نوع لتصلاح للزواج وصافي. ولكن بنتك ما غاديش تتزوج واحد النوع غادي يتزوج رجل. وكان طبيعياه. وشو جعل ما قالت بلي كتحبه؟ رجل ما عنده مقابل على أديشي. ماشي سهل نقدم لها أجمل العاطفة وإخلاص طول الحياة نصلحك. بلي ما كيهمنش المال أكثر ما كيهمن الرماد اللي في الجمر. وانا أنصرعك باللي ما كان في الكرش كنسيبي. كذل باللي غدا نضيع عليها مالها. مhm كذا صرف به الدنب. دكتور ما كيهملكش تشوف بنتك سعيدة أو كيروقك تشوفها شقيا. والدقليلة والدوز إنما أحصل مش قالي غدا يتعش فيه معك طول عمره. سيدي الدكتور أنا كان حبني وهذا النوع. لا تستطيع ان تختار الهنطة حقيقه ارتكبت جميع الحماقات والتهورات اللي يمكن يرتكبها شاب ضيعت ورتي و... انا كان اعترف كل ما عملت في الماضي لكن الان انا مشيقة دي اصي انا كان اعترف بهد الشيء تعرف علش لانني كنعيش الان في الحاضر ولانني كنحب لي لا. ولانني غادي نعمل جهدي باش نستحق يا اسي لا سي <تصفيق> لعبات بالفرص الخار اللي يبقى جيبك على الرقم الخاسر في الواقع راك خسرتي باقي ما خسرت الدليل الدليل هو انها تخرج معايا من هالدار الدار وتبعني لا بغيت انت سفيه سيدي كون ما كونش كان حبنتك لدرجه ما تصورش كون ما نسكتش على هذه الاهانات اللي سمعت منك اليوم الا ما بغيتش تسمحتش انا خرج من داري حميد بلاقي حميد ليلى حميد في المشي في الخارج غضبا ليلى بابا شنو قح انتي ما عندك كرامه ما كيهمنيش على شخص انتي مع حميد شنو قطي لي ليلى أريدت أن نبقى هني وساعد من جيسك إلي قدرت قدري لقوتي نسألك كل ما مرحبا بكم ساعد قيا ندخل لها مغربية اش دار من قبيح وشنو قلت لك علي اخته ما قلت حتى حاجه كنجح جهلها أختي وقت شهد معه تصلت بها بالهاتف هل شيء عملت ليك يضربينه ايش قصدك قالت بلي أنت عطيل واناني و... كدول اختي ما تقولش هل شيء هل عرفت منها بابا خسك تعرف بلي انك محبه واش ك تعرف بلي ما كيحبكش ايش دليلك خسك تقي كلام راجل مجرب في الدنيا ما نقدش يعني وعدت بالزواج وبانني سوف نكون دائما بجنبه وخا يوقع اللي وقع اذا انت واعطيه بحال الاطفال وانتا استغلتيها للوعد انتا اقل حتى من الاحتقار بابا بلا سوء معامله انا ماشي طفله اذا المساله مابقتش من اختصاصي بابا كخرج غضبان علينا وهذا الشي ماشي في صالحنا أنا في نظرين عاود أن نتصل بها أنا وإبراهيم و... لا يوجد على الأقل ما كنته لا تنزلش من الأحسن نسمحه له في كل شيء و... ونتبعك من هذه الليلة وين يمكن أن نمشيه؟ نظر أختك وعندما ننظر بصداق نجعله أمام الواقع حسن في الأطناشة الليل نأخذك في تاكسي و... أخ سنكون مستعدة لكن قبل كل شيء يخصنا ان رسالة له رساله لا ما يكتبوهش من الاحسن ان ليه باش يسامحنا وما عمره ما يسامح انا اللي كنعرف ايش كنت كنعرف باللي بابا ما كيحبنيش لا لا ما تقوليش هكذا كي كاني بالكل في الواقع كيحبك بزاف وهاد الشيء اللي عمل كله غير باش يشوفك سعيده في حياتك المقبله من النهار فاش رجعت لها في وانا كنحس بيك احتقرني لا لا زولي من بالكاد شيء كي احتقرني وانتي اللي بغيتي سعادتي امرك ما تحتقرني لا لا ابدا يا اغلى ما عندي في الدنيا